نَوِيلُ الْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا ومن صلح من وذلياتهم وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عليهم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 اللّه ألا بِرِّكِ اللّه يَتَضُمَّ إِنَّ الْقُلُوبَ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصّالحاتِ قوبى لهم وَحُسْنُ مَآبِ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قد خلت مِنْ قَبْلِهَا أمم. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكل وإليه متاب ولغن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذى الناس جميعا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 أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن لحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه ماب. وكذلك أنزلنا وحكم العربية ولئن تبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الضايم وليه ولا واقق ولقد رسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجًا وذرية وما كان لرسولنا أن يأتي بآيات إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإن 124. بعض الذين عدوه أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب اولم أولم يروا النانات الارض ننقصها من طرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب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 بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام كتابنا انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وذكرهم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لكل صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ موسى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذكروا نعمه الله عليكم إذا جاءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون, ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلا أم من ربكم عظيم وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لا وقال موسى إن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 يَنَاتَ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَصْوَائِهِمْ وَقَالُوا وَقَالُوا إِنَّا كَثَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا قالت رسلهم أفي الله شك ساطر السماوات والأرض يدعوكم, يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى ما أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشعم مثلكم ولكن الله يمن على من نشأ من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بشل طالب إلى الله بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدى وَلَنَصْبِلَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقابي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من وغائه جهنم ويسقي من ماء صديد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 قالوا لو هدين الله لاديناكم هديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب نبيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحصيها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام الم تر كيف طرد الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه نصلها ثابت وفرعها وتروى في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله لمثال للناس لعلهم يتذكرون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 قل تمتعوا فإن مصيركم إلى الناس قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما وزقناهم سرا وعلانية, سرا وعلانية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 وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا فَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ أَا تُحْصُوهَا إن الإنسان لظلوم كفار وإذا قال إبراهيم رب جعل هذا البلد من وجن بني وبني أن نعبد لسنا ربي إنهن أضلنا كثيرا من آسفَ مَن تَبِعَ عني فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ عفور رحيم رَبَّنَا إِن يَسْكَن تَمَ نُ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عند بيتك المحرم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 تشخص فيه الابصار مهطعين, مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ضربوا ربنا أخفرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك, نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال فَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ لَمْثَالًا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ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 وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الباب صدق الله العظيم